يَدُ الْعِقَابِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلان ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم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 أن مِمَّا مما علمكم الله.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 قبلكم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 قد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين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 وإن كنتم مرضان أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست من النساء أو النساء فلم تجدوا ماء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 الذي وثقكم به إذ قلتم إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.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 اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ دَاوُودَ وَإِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ قِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِ وَعَزَّزْتُمُهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيَئَاتِكُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيَئَاتِكُمْ وَلَا أُدِخِلَنَّكُمْ وَلَا أُدِخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ منكم فقد ضل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 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم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 قل فلما يعذبكم بذنوبكم قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير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 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها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 قال إنما يتقبل الله من المتقين، لأن دصت إلي يدك لتقط لي ما أنا بباسيق ما أنا بباسيط يدي إليك لأقط لك إني أخاف الله رب العالمين إني. ويد أن تبوء بئثم وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين.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 كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من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 احيينا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعه ومثله معه ومثله معه ليبتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما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 ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد ما وضعيه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإلا لم تؤتوه فحضروه وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَا تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ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 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والألف بالألف والأذن بالأذن والسن بالسن.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 اللهم ارجعكم جميعا الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن بَيْنَهُم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك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 أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتقذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم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 أقسموا بالله جهدا إيمانهم إنهم لمعكم حبقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عذلنه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين أدلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يكافون لومة لائم ذلك فضل الله يأتيه ما يشاء والله واسع عليم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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَإِنَّا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 آمنا. قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يبتمون وَتَرَاكَتِيْرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِسْمِ وَالْعُدُوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَلَى قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُونَهَا غلت أيديهم والعنوب ما قالوا، غلت أيديهم والعنوب ما قالوا، بل يداهم بسوطان، بل كيف يشاء.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 لأكلوا من فوقهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمم قتصدة وكثير منهم، وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسل بلغ ما أنزل إليك من ربك.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 من الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصادقون والنصارى من آمنا بالله.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 وما من إله إلا إله واحد وما مِن إله إلا إله واحد وإن لم يأته عما يقولون ليمسّن الذين كفروا ليمسّن الذين كفروا منهم عذاب أليم أ يتوبون إلى الله ويستغفرونه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 انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر و ولا نفع قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لَكُمْ ضر و ولا نفع والله هو السميع العليم قل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 لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن كريم فعلوا كانوا لا يتناهون عن كريم فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخطوا الله عليهم السخط الله عليهم وفي العذابهم قايدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وَمَا أُنزِلَ إليهم اتقدوهم أولياء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 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَى الرُّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيظُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَقْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا نطمع ان يدخلنا ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فاتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الایمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسقنات تطعمون اهليكم من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوة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 يا أيها الذين آمنوا لا تقتنوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا دم فجزاء مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم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 يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضَلَّ اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا الى الله مرجعكم جميعا فينباؤكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إثنان دوا عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أذتم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن رتبتم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 اذني واذ كففت بني اسرائيل عنك اذئته بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين واذ اوحيت الى الحوارين ان امنوا بي وبرسولي